هل يجوز اللعب بالدومينو والشطرنج والدامة؟ لا خلاف في حرمة الدامة والدومينو والشطرنج إذا كان اللعب بها بعوض مالي أو ترتب عليها ترك واجب تجاه ربه كتأخير الصلاة عن وقتها أو تجاه غيره مما تتوقف عليه مصالح عياله وذويه أو كان اللعب بها مما تضمن زورا من القول أو فحشا أو كذبا أو كلاما بذيئا ونحو ذلك فإن هذا محرم باتفاق اهل العلم أما إن خلا من ذلك فإن الأصل في الأشياء على الجواز يضئبها بعدم ورود أي نص على تهريمها ولا قياس صحيح يعول عليه في منعها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه والقول بالإباحة هو مذهب الشافعية وقد نقل عن الإمام الشعبي أنه كان يلعب بالشطرنج أما ما عليه جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة فهو القول بالتحريم وبهذا أفتت اللجنة الدائمة ومع من أحاديث نبوية لم يصح منها شيء كحديث ملعون من لعب في الشطرنج والناظر إليها كآكل لحم الخنزير أما أثر علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فعلى تقدير صحته فليس فيه حجة خاصة وأن الحديث لم يظهر فيه وجه الانكار لاحتمال أنه كان يسألهم عن شيء لم يعرفه من قبل، أو أنه أنكر عليهم العكوف إليها وطول المكتب اللعب الأمر الذي يفضي إلى تعطيل المصالح والالتزامات والواجبات وإذا كان بهذا الاعتبار فإنه قد تقدم في تحرير محل النزاع ممنوعيته وأن قياسه على النرد فهو قياس مع ظهور الفارق ذلك لأن النرد كالأزلام قائم على المصادفة والحق والحظ بخلاف الدامة والشطرنج الدومينو فهي اشبه بالمسابقات القائمة على الحدق والتدبير هذا واخيرا فإنه بغض النظر عن حكم جواز هذه الألعاب إن خلت من المحاذير الشرعية المتقدمة إلا أنني أنصح بالاهتمام بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وعلما وعملا فإن العناية, فإن العناية به مما يحيي القلوب وينير الصدور ويذهب الهموم والأحزان والعلم عند الله